واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يفني عنك شرئا يا أبتي إني قد جاء ما لم يأتك فاتبعني, فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وجيا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك